فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من بساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فَدَمْدَم لَيْهِمْ رَبّهُ بِذَمْ بِهِمْ فَسَوهَا وَلَا يَفَاقُ عَقُضَهَا